مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتي عَذَابٌ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ كَرَنَتَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقُسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَادٍ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال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 innallaha azizun taqawm yamatubaddalul ardu ghayran al ardu was samaa wa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 ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به